وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وان لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك أخذ الكرام عليك اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجه لنا لا علينا انا عايز ابقى كويس نفسي المشاكل اللي بيني وبين ربنا تتحل المعاصي اللي كنت بعملها نفسي رواسبها تطلع من قلبي نفسي أتغلب على نفسي الأمارة بالسوق عمري ما حسيت بحلوة الإيمان مش عارف ليه ساعات بحس إن الصلاة بتبقى ثقيله علي أنا نفسي أخشع في الصلاة نفسي أحب القران بس للأسف ماليش ورد ثابت في القرآن لما اسمعه أو اقراه ساعات كثير ويمكن ده الاصل ما بتاثرش بيه انا بعمل ذنوب وحشه قوي في السر ونفسي والله اتخلص منها بعمل ذنوب من كتر ما بقيت اعملها خلاص نسيت ان دي حاجة بتغضب ربنا عليا نفسي والله أبكي من خشية الله لكن قلبي زي الحجر الزنوب ودتني في دهية دي شكوى مجموعة من الشباب ويمكن دي شكوانا كلنا كان لي قلب ففقدته مش لاقي قلبي مش حاسس نفس الحاجات دي كلها أعرف أتحصل عليها ومش عارف النهاردة موضوعنا لكل واحد مننا اللي في اول الطريق ونفسه يعرف بقى ازاي يمشي ربنا النهاردة حنبتد نقوله اول خطوة على الطريق طهر قلبك اللي مشي حبتين وعرف في السكة دي شوية حاجات وزبط صلاة وبطل شوية معاصم اللي كان بيعملهم وبعد شوية رجع تاني وانتكس انا اهتف عليه واناديه الى الهدى طهر قلبك اللي انتكس وضاع وباع بعد ما كان عرف ودأ شويه انا بقول له النهارده انت عارف ايه المشكله المشكله اللي انت بنيت من غير اساس زرعت في ارض للاسف مليانه شوائب ومليانه مشاكل فعشان كده لما النبت طلع طلع مش جامد طلع فاسد فبسرعه مع اول فتنة وقعت عشان كده لازم تبقى اول خطوة على الطريق طهر قلبك قلبك ده اثمن ما تملك عشان في حاجتين قلبك محل نظر الرحمن إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يبقى ربنا بينظر ليه لقلبك إيه اللي في قلبك شكلك حلو، وقلبك تعبان ما تنفعش تاني حاجة قلبك اثمن ما تملك لأنه مستودع الإيمان قلبك ده إناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث إن لله آنية من الأرض وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أرقها وأليانها فأنت بالضبط كده عارف كباية هو ده قلبك فأنت قاعد بتنزل عليه ماء فبيتملي ميا لا أنت بتحط خمر لا ده انت بتحط سم هو ده اللي بيحصل بالظبط في ناس بقى قلوبها بتنتكس بيتقلب بدل ما تبقى فتحه الكبايه دي لفوق تبقى لتحت ينتكس قلبه قاسى قلبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها واخدين بالك القلب بيحصل له ايه؟ بيشرب أيما قلب أشربها قاعد بتحط فتن قاعد انت تبص على المناظر دي والمناظر دي ومقضيها ايه اللي بيحصل بتسكب في قلبك فتن ممكن في اللحظة دي تقول لي انا نظرتي نظرة بريئة انا مش بتاعك كلام فاضي وكلام ده يعني لا لا لا أيوة اللي بيحصل النظرة سهم مسموم من سهام ابليس يسم قلبك وانت مش داري فالسم دخل في القلب تيجي تخش تصلي مفيش الناس قاعده تعيط وانت مش لاقي تجيبه شمال تجيبه يمين تعمل اي حاجة عشان يتحرك مفيش اي حاجة تجيب لك بقى بصلتين ولا اي حاجة عشان تشتغل مفيش برضو القلب مش شغال خالص تعبان على الاخر ليه دخلت السم وما درتش السم دخل بنظرة لم تعطي لها بالا وربنا غيور قوي على قلبك ده قلبك ده بيحط فيه ربنا سبحانه وتعالى محبته ومعرفته تيجي انت تحط فيه محبة واحد تاني تحب واحدة تغير ربنا او اكتر من ربنا تبقى هي موعداك ومعادها جاي على معاد صلاة ولا حاجة فيعني في الصلاة ممدودة مش هتفرق تبقى المسألة كده كل حاجة تبذل علشان خطر شهوة نفسك يعني بتضحي ربنا علشان ايه طيب اشبع بيها وريني هتعمل لك ايه الصلاة وجبت واحنا في سكة صبقة كويسة وفيها سبوبة طيبة وحلوة قوي وحنعرف ناخد منها إرشين فيعني برضو المسألة مش هتفرق الواحد لما يبقى فلوس كويسة بعد كده يا سيدي هيبقى يصلي ويقعد في الجامعة ويعمل كل حاجة فيضحي بالطريق عشان القرش وعشان المنصب وعشان الجاه فيكي لك إليه عشان كده تخدوا بالكم الدعاء ادعوا بالدعاء ده يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ايش معنى يا حي؟ لأن الحي هو الذي يحيي القلب به حياة كل شيء ولأنه القيوم فبه قيام كل شيء قدت بالك القلب ده مش هيحية مش هيفوق كده مش هيحس إلا إذا أحياه الحي ومش هيقوم ويشتغل وتحس بقى بمعاني حلاوه الإيمان وطعم الإيمان وتمشي بقى في السكة كده ويشدك الشوق إلى الله جل وعلا وتأنس به مش هيحصل الكلام ده كله إلا إذا قومه فيا حي يا قيوم برحمتك لازم تنزل الرحمة ادي المية اللي هتحطها في الكوب الرحمة هتنزل على القلب برحمتك أستغيث فيحصل بقى فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يصلح أحوالك يصلح قلبك يطهر قلبك فتقدر تشتغل فتحس بمعاني الإيمان وإلا لك إلى نفسك اشبع بقى بهوى نفسك عشان كده في حديث الفتن ده قال فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها لا إن الله ناظر إليه إن الله مطلع عليك ما خنكش يا رب ما خنكش بعد النعم دي كلها يا رب عشان ايه عشان بصة عشان شهوة اضحي بيك عشان امرأة عشان نفسي عشان شوي فلوس فأيما قلب أنكرها لا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فيردها ويتذكر ربه ويخشاه اللي يحصل تنكت فيه نكته بيضاء لغايه ما تتقسم القلوب على قسمين قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هو عامل زي الصفا ابيض قلب المؤمن والقلب الاخر قلب اسود مربادا جايب على اللون الرمادي كده كلكوز مجخيه هو ده بقى اللي حصل اتقلب تصلي مفيش خير بيخش مقلوب تذكر تقول القرآن تعمل عمل بر فلا ينتفع بشيء انتكس اتلوى فباش ينفع النبي قال لي با اخذين بالكم هو ممكن يبقى محطوط تحت كده ولازق في شوية مية قال إلا ما أشرب من هوا ما يحطش فيه إلا الهوا هو هو ده اللي بيحصل في قلبك بالظبط قلبك أثما ما تملك ونهاردة كلنا اللي عارف حاجة واللي مش عارف كله بيشتكي من ده قلبك والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من أشراط الفتن لما سيدنا حزيفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه بيقول الناس كلها كانت بتروح تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا كنت بسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت له يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر بصوا بقى الجواب النبوي النبي يقول له إيه يا حزيفا تعلم كتاب الله واتبع ما فيه هو يسأله عن حاجة بيقول له هو بعض الخبرة أحاد شر يقول له يا حزيفا تعلم كتاب الله واتبع ما فيه فيقول يا رسول الله هل بعد ذلك الخير من شر فيعيدها عليه النبي ثلاث مرات ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتنة وشر فقلت يا رسول الله هل بعد ذلك الشر من خير فالنبي يقول له ثاني يا حزيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه يعيد حزيفة السؤال ثاني ثلاث مرات برضو إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهنا محل الشاهد نعم هدنا على دخن وجماعة على أقذاء فيها ايه يعني ايه كلام ده فهو نفسه سيدنا حزيفة قال له ما هدنا على دخن ايه يعني هدنا على دخن قال اسمع بقى كلمة دي لا ترجع قلوب اقوام على الذي كانت عليه فهمتوا الحته دي ولا فهمتوش قلبه كان فهم شويه كان عرف شويه كان مشي شويه وبعدين يعمل ذنب وينتكس ويضيع ولما يحب يرجع ما يلاقيش قلبه ده خالص شفتوا خطر ازاي ذنب يضيع كل اللي بتبنيه يفسد عليك حالك قلوب اقوام لا ترجع على الذي كانت عليه ان الناس تفقد قلوبها لا تهتم بموضوع القلب ده والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد مضغه إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد بتعمل ذنوب كلنا بنعمل ذنوب ايه الأصل قلبك فيه مشكله جوه قلبك حاجة لازم تطهر قلبك منها لانك لو لم تطهر قلبك في الدنيا طهره الله باهوال الموت وما بعده انت اللقاتي بصيت بصه قلت كلمة فارغة جلت مال حرام عملت كذا عملت كذا نوكة سودة قاعده بتتحط بعدين اشتغلت شوية استغفرت شوية شلت شوية صليت شوية شلت شوية بعدين جاءت عملت زنوب تاني والعملية رايحة جاية كده صح؟ مش ده احوالنا؟ لو مت بقى وفي رصيد من السيئات لسه موجود على القلب ما ينفعش تدخل الجنه كده. لازم يتطهر يتطهر بايه يشد عليه في العذاب يبتليه بمرض شديد يبتليه بصكرة الموت تنزع الروح منه كأنها أشد من الضرب بالسيوف فإن لم يخفف هذا من رصيد السيئات اللي مطبوع على القلب يبتدي يخش في اهوال القبر ويشد عليه يضغط عليه في القبر ضغطة كديدة ويبتدي يفتن بفتن القبر لسه في رصيد من السيئات يبتدي اهوال الحشر تدن شمس منه حتى يسيح لحمه ويتساقط لحم وجهه ولا ياذب الله فان لم يكن كل ذلك كتب عليه نصيبه من النار كل ده علشان رصيد السيئات مخلص عشان ايه الجنة عنوان دخولها الا من اتى الله بقلب سليم يعني طاهر عشان كده النهاردة درسنا في غاية الاهمية طهر قلبك قبل ان يطهر بالعذاب طهر قلبك كان ابو هريرة يقول الملك هو القلب والاعضاء جنوده. فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث القلب خبثت جنوده فالعبرة بقلبك الناس فهمت كلام ده لكن للأسف بيستخدموه في غير موضوع يقول لك أيها العبرة بالقلب ودم ده مية مية وزي البفتة البيضة يبقى كله في التمام وطبعا هذا كلام غير صحيح لأنه لو هو قلبه طاهر حيبقى مقبل على العمل. لأن دي علامة صحة القلب المهاردة هتقالكم سبع أو ثمان أسئلة نعرف بيها قلبنا حي ولا قلبنا ميت وإحنا مش دارين العبرب اللي في القلب الله جل وعلا قال وَلَاكِ يُؤَاقِذُكُمْ بما كَتَبَتْ قلوبكم. ممكن الواحد يقول بلسان وكلام كف وربنا يعفو عنه الراجل من شدة الفرح عليه اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فنطق بكلام كفر لكن هو قلبه عايز إيه؟ قلبه يريد إن أنت رب أعظم حاجة عندي فعايز يقول قوي كده فوقع لسانه فممكن تنطق كلمة كف ولا يحاسبك الله وممكن تنطق كلام الإيمان المعسول اللي ما فيش أحسن من كده وقلبك خراب فلا يوضع في ميزان حسناتك الله يقول إيه يعلم الله في قلوبكم خيره يؤتكم خيرا والله لو قلبك مليان بحبه قلبك مشتاق له قلبك متطلب رضاه كانت ذاك لكن اتحس عن المشكله جواك قلبك لازم يطهر ولو قلبك طهر هو ده مفتاح المغفره إنه لو تهر حيتمكن منه الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن والألبة حيبقى إمتى موقن؟ لما يبقى طاهر مفهوش حاجة الا ربنا فيتيقن يترسخ يقوى في قلبه معرفة الله وحبه لو ألبك تهر هو ده مفتاح دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان سلطان هنا معناه واحد عنده فلوس وجاه ومنصب. مقصد رجل عادل متصدق موفق بيعطي حق الله تعالى في ماله وجاهه والتاني بقى محل الشاهد رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومصد قلبك رقيق نحن ستبقى نقول للنبي قال ان احب القلوب الى ربنا مين القلب الرقيق والقلب المتوكل عليه اللين الينها وارقها والثالث عفيف متعفف ذو عيال ما بيمدش الو على الحرام عفيف ماشي وراضي بالربنا ربنا قسمه له قلبك لو طهر فهذا مفتاح شفاعة الحديث صلى الله عليه وسلم فالنبي قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه ما تطلعش إلا من قلب طاهر دي ما تطلعش لا إله إلا الله إلا من قلب طاهر إصبع الفاتح نحكينا عن قصة الشاب اللي كان عنده 24 سنة وربنا سبحانه وتعالى أكرمه بحسن خاتمة وعاد يقول لا إله إلا الله بعد ما كان قاعد يقول فين مراتي فين مراتي فين مراتي وبعد كده راح قايل لا اله الا الله عشر مرات وبعد كده راح قايل يا رب اغفر لي وتوب عليا واقبلني ومات قلت لكم كان بيقولوا ايه اخ طيب خالص وكويس وعادي يعني بس الاخوه كلهم اتفقوا على معنى واحد ان في حاجه في قلبه مختلفه يقولك تقعد معاه مش زي اي حد لما بينطق وبيكلم في حاجه في قلبه مختلفه عشان كده طلع لا اله الا الله في الموقف ده في لا اله الا الله في القلب فطلعت هو ده يا شباب فين في قلبك لو حطيت ايدك كده على قلبك تلاقيها تنبض لا اله الا الله ولا بالدنيا بتفكر في ايه دلوقتي اي واحد فيكم دلوقتي اول حاجه بتخطر على باله ايه ايه الهم اللي راكب دماغه اللي لما يجي ينام يفكر فيه وهو ماشي بيفكر فيه وهو بيصلي بيفكر فيه دنيا ولا اخره قاعد وانت بتصلي تقول له ارضى عني يا رب حدني يا رب خد بيدي يا رب ما تكلنيش لنفسي يا رب ولا قاعد وانت قاعد بتصلي قاعد بتفكر هتخلص ازاي وحتعمل ايه بعد شوية وهم الدنيا اللي انت مشغول بيه قلبك في ايه القلب ده خطر قوي قوي يا شباب النبي قال صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سُمِّيَ القلب قَلْبًا من تقلبه. مثل القلب كمثل ريشه بالفلال بالصحراء يقلبها الريح ظهراً لبطل ريشه محطوطة في الصحراء فتيجي الريح تقلبها كده مرة ومرة تجيبها كده هي كده بالظبط انت مرة بتيجي على الحتة البيضة تلاقي نفسك شغال وفاي تقلب على الحتة السودة ولا جايب أي حاجة خالص صح كده إنما سمي القلب قلبا لتقلبه ودايما اللي يجي الشباب يجي يقول لي أهلي مشددين علي في موضوع الدين والالتزام لبس الحجاب ومش موافقين مش عايزاني ألبس نقاب مش عايزني ألبحي مش عايز كذا ودايما أقول له في الجواب الكلمة دي القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء لو شاء في ثانية تلاقي قلبك وقال بالناس حواليه اتقلب على الحتة الكويسة وخلاص لكن هي كلها مش عايزة تقلب لها على الحتة الكويسة كل شوية جاي لكم الحتة المزدودة ليه القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء وقالت الله عليه وسلم في الحديث الذي في مصند الإمام أحمد لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليان حط كده براد الشاي وشوف المية لما بتغلي بتبقى عاملة زي هو قلبك بيعمل كده بالظبط بيتقلب زي المية اللي بتتقلب ساعة الغليان بالظبط هو ده قلبك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائي أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولما كان يحلف يقول لا ومصرف القلوب لا ومقلب القلوب عشان موضوع قلبك ده. القلوب يا جماعة حنقسمها إلى ست أنواع القلب الأولاني قلب حي هو ده بقى اللي ربنا قال فيه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم علامة المحي ايه لما يسمع كده اسم ربنا تلاقيه جسمه بيشعر يجل قلبه يخاف يطرب ده علامة حياة القلب والقلب الثاني قلب ميت ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة القلب الثالث قلب صحيح وهذا اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة قلب طاهر والقلب الرابع القلب المريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ودي صفات اهل النفاق بالذات القلب الخامس قلب يقظان فاي يسمع ويرى وده قلب اهل البصيره تلاقيه يقول لك قلبي مش واخدني مش مطاوعني قلبي اروح المشوار ده مش عارف ليه كده قلبي مقفول مش حاسس ان الحكايه دي فيها خير ابعد هذا القلب يسمع ويرى يتحسس قرب ربه منه يحس ان ربنا قريب منه قوي ده القلب ليه اليقظان القلب السادس القلب الغافل وده ربنا قال فيه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم ده مشغول بالعبث بالضياع ملوش هدف ده صاحب القلب الغافل نسألكوا بقى أي القلوب قلبك عايز أسألكوا سبعة اسئله والسبعة اسئله دول بنك وبالنفسك كده وانت قاعد دلوقتي اتجاوي واللي يعرف يكتب يكتب السؤال الاولاني هل تجد واعظا من قلبك يحثك على التوبة يعني لما بتعمل زنوب بتحس كده ان فيها جواك كل شيء يقول لك يا عم بطل بقى ما كفايا بقى احنا هنعيش كده طول العمر ما احنا هنقبل ربنا وحسبنا على كل حاجة حتى لو تبع علينا هيقراك على الزنوب دي والله بتلاقي المعاني دي جواك والله خلاص بقى الذنب ورا الذنب ورا الذنب ما بقتش تفرق يعني وما بتعاقبش نفسك الا على الذنوب الكبيره بطلت صلاه بعد ما كنت بتصلي رجعت تاني تشوف افلام وتشوف وتعمل من البلاوي السودا رجعت تاني تمد ايدك على الحرام بعد ما كنت تبت بدات تعمل تاني الذنوب اللي انت كنت شايفها كبيره اوي انما الذنوب الصغيره بصه وكلمه وكلام من ده ما بتفرقش معاك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ده السؤال الأولية السؤال التاني، بتمل من الطاعة؟ لا طبعا لا لا لا لا لا أمل من الطاعة ده في أحلى من الطاعة ده الواحد يعني بيبقى واقف كده وانت قاعد بتصلي وتطول بيبقى في منتهر الانبساط صراحه <تصفيق> لا طبعا ما بملش ولا أي حاجة هل تمل من الطاعة؟ السؤال الثالث هل إذا دخلت في الصلاة تجد الصلاة قره عين؟ فيذهب غمك وهمك في الدنيا اول ما بتخش كده تقول يا عرحنا بها يا بلاش قرة عين والله يا اخي الصلاة دي ولا اول ما دخلت هنعمل ايه بقى في الموضوع ده وتفتري بقى ايه يعني هو كان بيراي اه طيب ماشي كده يعني فيذهب صراحة همك وغمك وكل حاجة بيروح كل حاجة اصلا صال الرابع إذا فاتتك الصلاة المفروضة، صحيت لقيت نفسك فاتك الفجر، راحت منك في الجماعة، وكنت في مشوار وحاولت تجري عشان تلحق الصلاة، وصيت لقيتهم صلوا. هل تتألم وتتحسر، ولا تصحى تقول آه دي صدقة تصدق الله بها علينا؟ عادي يعني. فيها إيه هي يعني؟ السؤال الخامس. ماذا تشعر لو فاتك وردك اليومي طبعا انت صاحب ورد كل يوم أذكر صباح ومساء وكل حاجة من الضبطة وكل يوم قرآن وكل حاجة لما بيفوتك بقى ايه اللي بيحصل السؤال السادس ولا لك السؤال السادس هل تجد لذة في العبادة أبطر من لذة الأكل والشرب يعني تخش كده تكلمك كالت أكلة تمام من ايد الغاليه يعني وبتبقى كده السؤال السابع بماذا تحدث نفسك في الخلوات لما تقعد انت كده فوضتك لوحدك ايه اللي بيجي على بالك وانت قاعد لوحدك هو ده اللي في قلبك كفايه الاسئله دي نخلص على كده نشطب ونمشي لو جاوبت على الاسئله السبعه دي تعرف اي القلوب قلبك تعال اشتغل بقى كفايه كده نخص ونمسك القلب ده ونزبطه ونشوف هنعمل فيه ايه شمر معايا بقى علشان هنطش على القلب دلوقتي وحنجيب بقى سلك وموعينه وشغله وحنطلع كل الحاجات اللي جوه افكرك في الاول خالص بحادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة انا وجدت رواية غير اللي انا كنت عرفها خالص رواية في سنن الدارمي وفي مستدرك الحاكم. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي اللي حصل ليه في أول الامر لما كان عند حليمه السعديه المعروف ان هو جاله ايه رجلين مش كده الروايه دي مش كده خالص بيقول فاقبل طائران أبيضان اثنين طير كبار كانهما نسران زي النسر كده كبير أول فقال احدهما لصاحبه اه هو هو هو ده فقال الاخر نعم فأقبل فاتضران فاخذاني فبطحان راحوا جابوا النبي صلى الله عليه وسلم على طول كده حطوه في الأرض ثم شق بطني فاستخرج قلبي فشقاه راحوا شقين صدر النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا القلب مسكوا القلب شقوا اتنين فتحوه فأخرج منه علقتين سوداوين طلعوا منه ايه حاجات كده جوه القلب فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي رحم طهرين من جو أول قبل ما يحط الألب ثم ائتني بماء برد فغسل به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة فذره في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه حصة حط باكرة فحاصه وختم عليه بخاتم النبوه ثم قال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة مفهوم اللي حصل طهروا قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومع جابوا الماء والثلج والبرد وطهروا بالقلب عشان كده النبي كان بيدعي للدعاء دي اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنة اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وهذا اللي حصل فادعوا ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع على الحاجات السودة اللي جوه دي احنا مش اتنين بس بحاجات قد كده جوه فبعد كده قالوا ايه اجعله في كفة واجعل ألفا منه في كفة النبي قال فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي هو الآن النبي فين على الأرض وهم بيعملوا كل الحكاية دي فبص كده في السماء لها ألف واحد اترسوا فإذا الألف فوقي فقسيته أن يخروا علي قلت الناس دي كلها هتنظل فوق دماغي فقال لو أن أمته وزنت به لما لبهم لو الأمة كلها تحطت في كفة والنبي تحط في كفة صلى الله عليه وسلم لا رجح النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة الموقف نفسه حصل بعد كده في حادثة الإسراء والنبي صلى الله عليه وسلم قال برضو أتاني آت وأنا متجع أتى بطست من ذهب مملوء إيمان فغسل قلبي بماء زمزم هاخد منها فايده دي يعني إن شاء الله لما ربنا يمن علينا بعمرة كده في العاجل اشرب زمزم بنية يا رب طهر قلبي إذن في البداية احنا محتاجين بقى نعمل العملية دي نطلع المفاسد اللي جوه قلبك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان تطهير قلبك ده فضلا عن الوضوء والغسل شطر الإيمان حديك واجب عملي عليها على طول دلوقتي لما تتوضى أو تغتسل. وانت داخل كده يا رب زي ما جسمي ده بيتطهر بالميه دي يا رب طهر قلبي من كل شيء يغضبك الخطر يا شباب انك لو ما عملتش الحكايه دي تبقى في ربنا قال ايه صعبه قوي قال ايه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم اللي مش هيطهر قلبه ايه اللي هيحصل له لهم في الدنيا خزي حتى الشقاء والعذاب في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم هنشيل إيه من جوه أخطر حاجة التعلق بغير الله قلبك متعلق بايه سوى ربنا أول حاجة نطلعها حب الدنيا الدنيا دي اللي هي إيه زمان انا كنت بعض اقول حب الدنيا الحاجات اللي هي ترتبط بالمعاصي ما يجيش على بالك خالص ان حب الدنيا دي الحاجات اللي مرتبطة بالمباحات شيء مباح حرام مش حرام طالما مش حرام يبقى مش ده المطلوب حب الدنيا راسه كل خطيه فيبقى اي الواحد لما يحب حاجة هتسبب ان هو يقع في معاصي يبقى هي دي لا انت ممكن تحب حاجة حلال خالص ما فيش اي مشاكل لكن للاسف الشديد تحبها حب كحب الله بيحب مراتها وما يقدرش يستغنى عنها وحبه ليها زي حب ربنا او هي كذلك تعمل معاصي ومخالفات بس عشان يرضى عنها عشان ما يجوز عليها عشان ما يطلقها فلو قال لها اعمل ايه تعمل مش مهم بقى ربنا غاضب ولا صاخت مش مشكلة هو ده المشكلة يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله النبي صلى الله عليه وسلم قال قال خافون، فافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أذاقه إلا هي مفيش حاجة حتخلي قلبك يزوغ القلب بيزوغ بيحدث شمال بيبعد أكتر حاجة تخليه يزوغ إيه حب الدنيا حب العلو في الدنيا يبقى عكروس كتير وتبقى صاحب منصب الزمن بتاعنا ده الفقير فيه مهان فلازم تبقى معاك ومعاك بس عشانك انت بتعمل ده كله عن حسابك مش بتعمله المصر الدينك ولا بتعمله علشان ترضي ربك هنا المشكلة النبي صلى الله عليه وسلم اوصى صيدنا ابو ذر فقال له يا ابو ذر اترى كثرة المال هي الغنى صيدنا ابو ذرد ده كان زاهد فبيقول له ايه راية الفلوس الكتير هي دي الغنى يعني قال نعم قال ترى قلة المال هي الفقر قال نعم قال إنما الغنى غنى القلب وإنما الفقر فقر القلب ألبك فقير من معرفة الله تعرف ايه يا عم عن ربنا سؤال مباشر يا شباب يعني ايه الله القدوس يعني ليه النبي بيقول في الوضع سبحان الملك القدوس القدوس يعني جاي من المقدس يعني المبارك ينفعني اوي النهاردة المطهر فلما عايز تطهر قلبك ادعي باسم القدوس يا رب يا قدوس طهر قلبي تعرف يعني المقيت وكان الله على كل شيء مقيت يعني خمن كده تطلع من ايه ما فلاش فضايح هو مهاردة كله اسئله كله اسئلة <تصفيق> المقيت من القوت عشان كده برضو انا ذكرته علشان ما فيش حد حيروي قلبك غير المقيت مش المقيت من الوقت المقيت من القوت ما يشبعكش الا المقيت فتعرفين انت ربنا هو ده الموضوع اذا عايزين نشيل حب الدنيا وحب المال واللي بينشغل بقى بالتجارة والشغل والحاجات دي ودي اللي وقل دماغ الناس كلها مش كده يا جماعة ايه اللي وقل دماغه مش هو الشغل مش هي الدراسة وان انت تبقى بعد كده في مركز كويس وتاخد مرتب كويس عشان تعرف تفتح بيت عشان تملع عين الناس وعشان وعشان مش هو ده اللي شغل قلبك صح؟ وحيظل يشغل قلبك ولو بقى عندك مئة سنة النبي قال لا يزال قلب الشيخ شابا في حب سنتين حب المال وحب العيش يبقى عايز يعيش أكتر وعايز فلوس أكتر أطل فينا قطع تقول لي كده يعني 40 سنة نصبر قصة علي 50 مثلا عشان ماذا يعمل يعني يبقى الأمور كلها يضبط معها اتجوزت وخلفت وجوزت العيال وزبطت أمورهم وكده تمام التمام ما بقاش فيه أي حاجة لا, لا خلاص بقى هعيش لربنا انسا مش هيحصل اللي بيقول سوفا مش هيشتغل اللي ما ياخدش القرار في الحال مش هيشتغل اللي الل عن الطريق ربنا توصف الناس اللي بيعملوا كده بأنهم ولاعزوا بالله من أهل النفاق قال وإن منكم لمن لا يبطئن رجله تقيلة مش عايز يمشي شفتوا خطر إزاي من أخطر أسباب انتكاسه القلوب ده أنا مرد القصه دي لأحد الشباب وكان طلب العلم معايا لفترة مثلا بتاع سنتين الولد مجتهد وشغال وخلص ما شاء الله خلص معايا فقه العبادات كله ودخل في المعاملات خلصت معاه أصول في التفسير علوم قد كده بعد شوية هو كل شوية بيقول ايه أنا عايز أشتغل عايز أعمل عايز أسوي طب اشتغل شغلانه خفيفه مفيش فيش مشكلة بدأ يخرج يفكر أنه هو يشتغل أي شغلانه جنب طلب العلم وجنب أنه هو يمشي في طريق الالتزام اتعرف على شلة تمام في المولات المولاد بدأ يقول له لا ده أنت ممكن تعمل وتسوي وتسافر وتجيب من هنا ومن هنا ومن هنا ضربت في الناقه اسافر اجيب شوية شغل من برا واجي هنا اشتغل فيه طيب الناس سعدوا ادلو فلوس علشان يروح يشتغل بيهم مع أول سفرية با رجع كل سنة انت طيب بدري يكسب تصل في رمضان بيقول لي يا شيخ انا في المطار يبني في المطار ايه رايح عمره قال لي عمر يا شيخ انا لزم الموسم بتاع العيد ده الحو سفرية بقى ضيعته تماما الفلوس كلها راحت وعلى مدى سنتين ضيع بمعنى الكلمة وبطولي ابتلاءات الحمد لله النهاردة ربنا عفاه ويعني حصل له ابتلاءات انا مش عايز بس اذكر الامور شديدة الى ابعض ما تتصورون لكن ربنا اضطلو اراد بك خيرا فعجل لك العقوبة المهم هو النهاردة عشان يجيب قلبه ضاع دلوقتي بعد ما كان بيخطب الجمعة وبعد ما كان بيدي درس وبعد ما كان مخلص من العلم قد كده راح كل الكلام ده مع أول فتنة في الدنيا فإياك والدنيا طهر قلبك من حب الدنيا بأنها ما تبقاش في قلبك الإمام أحمد له أي يقول للرجل ألف دينار يبقى معاك مثلا مئة ألف جنيه وتبقى زاهد معاك مليون جنيه وتبقى زاهد قال نعم إذا كانت في يده وليست في قلبه إذا لم يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت هنا حطهر قلبي ازاي طلح من قلبك ادعي معايا دلوقتي يقول اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من حب الدنيا اللهم طهر قلوبنا من حب المال اللهم طهر قلوبنا من كل شيء يبعدنا عنك يا رب العالمين طهر قلبك تاني حاجة من التعلق بالنساء وانتي طهري قلبك من التعلق بالرجال ربنا قال لامهات المؤمنين اطهر الناس قالوا ايه وإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ليه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يبقى الحجاب سبب طهر القلب ويبقى عدم الاختلاط سبب لطهر القلب ما تقوحش ما تقوحش تقول لي أنا أسهاش حاجة أنا ما معمليش حاجة غلط فيها إيه إحنا في مجتمع مختلط وبعد كده تيجي تقول لي مش لاقي قلبي فتنه النساء دي أحد الاخوه أرسل إلي رسالة الموضوع ان هو التزم وبقى كويس ما فيش أي مشكلة شغله بدا يقول له أنت ما بتسلمش ليه على نساء شوية شوية واحدة جات له لا انت لازم تفهمني انت متشدد ايه ده بقى في ايه فيها ايه يعني لما تسلم الاول صاحبنا مطنس بعد شوية قال لك ما ندعوها ما فيش مشكلة يعني فدخلنا بقى في الدعوه لا ليه متشدد انا مش متشدد خالص والله انا كويس ايه يعني هي المساله بس يعني الواحد برضه لازم يعني يغض بصر وما يتكلمش وما مش لا ده انت فاهم قوي في الدين ما شاء الله لا انا عايزك بقى تكلمني في التليفون وتفهمني الدين اه اهلا وسهلا دخلنا بقى في التليفون المكالمه في اتنين في ثلاثة قلبه وقع بعد شوية ثابت المسجد وساب اللي كان يعرفه وبقى ماشي وراها ومش قادر يخلص من الزنب وبيبعت يقول لي خلصني هي ترى والعكس بيحصل ساعات يقول لي انا بعمل شات على النت وبكلم ناس يعني مفيش اي مشكلة خالص ده دعوة وبترد عليه ويكتري بقى يقولك ده انا بيبقى قلبي مرفرف اول ما بص عليها واحدة هي اللي بترد اقول لي طيب ماشي انت رجل بتاع ربنا وانا عارفك انت هتقول لي طيب هي افرد هي تعلقت بيه وأفسدت عليها قلبها تاخد ظنوبها قلبك مش بإيدك ما هو لو قلبك بإيدك هقول لك لا بص انت عليك ان انت تعمل كذا كذا كذا قلبك في موضوع الحب ده بقى بالذات مش بتاعك يعني ما تقوليش ان انت ما شاء الله عن طر وهتثبت وهتعمل اي كلمة شمال كلمة يمين تلاقي جاي وما فيش بعد كده ويجي يقولي انا مش فارق معايا اي مشكلة وانا مش عارف اي و... ويبقى مثلا راح يخطب واحد فأول ما يدخل لا أنا سأقول لها وسويلها وسويلها يرجعت لي قاعد فاتح بقه وبيضحك قوي إيه يا ابن يمالك لا ما فيش أي حاجة قلت لها اللي انت اتفقنا عليها هتقول لها واحد اثنين ثلاثة اربعة لا لا ما هي هتبقى كويسة لا هي تقول لك حاجة ما هو ده اللي بيحصل إذن طهر قلبك من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فواحد من الصحابة قال له يا رسول الله رأيت الحمو أخو جزهة في مشكلة يعني ابن عم بزها مش عارف ايه الناس اللي هم داخلين في البيت اهله وعيلته قال الحمو الموت وده في اقارب الزوج محمد بن واسع كان بيقول كلمة ظريف اوي اربع يومتنا القلب عد معايا بقى عشان الحاجات دي هتيجي معانا في الدرس الجاي بالذات الجاي ان شاء الله علاج قصوة القلب اربع يومتنا القلب واحد الزنب على الزنب تعمل الذنب وتكرره تبص وتبص تاني البصه الاولانيه صغيره بعد كده تاني تاني تاني لغايه ما تصر عليها تنتقل الى حيز الكبائر تبقى كده الذنب على الذنب اتنين خدوا بالكم الكلمه كثره مسافنة <تصفيق> النساء ايه مسافنة دي انا عن نفسي كنت شويهم حاجه وحتى اقلب عليها عشان افهم المسافنه معناها الاختلاط بالنساء فبعد كده الشباب لي الشزيمة بعد كده هتبقى بديه يا شاسن سه ألف سه نون عشان تعرفوا تقولوا يعني برضو اللغه الجديدة الأمر الثالث ملاحة الأحمق يعني ان هو يجادل مع واحد جاهل تأسي قلبه الأمر الرابع مجالسة الموتى أهل الدنيا كل غني مطرف وسلطان جائر تجلس مع دول من اهل الدنيا تضيعوا مصاحبنا ضعبه ببطاق المول قعدوا قالوا له سنة واحدة سفريه من دي تركيبة بي ام ضاع من كلام اهل الدنيا عايزين نطهر قلوبنا من التعلق بالنساء عارفين قصة الشاب اللي جي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له تأذن لي في الزنا في الاخر خالص بعد ما النبي قاعد يقول له اترضاه لأمك اترضاه لأختك وهكذا النبي عمل لي بقى قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه يبقى اللي في قلبه حب لسه مطلعش عايزينه يدعي بالدعوة دي اللي النبي وصى بيها هو وكانت علاج لقلب الصحابي اللي كان بيقول يا رسول الله اذن بالزنا وكان شاب زيكم يا شباب فالنبي قال له اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه سيدنا ابو امامه هو راوي الحديث بيقول فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء خلاص بقوا ستات زي الحجر ما فيش ما بيفلوش يبقى عايزين ندعي بالدعوة دي عشان نطهر قلوبنا من التعلق بالنساء التعلق والقافة الثالثة قافة الشرف اللي هو ايه عايش ليه عشان ابقى انا عشان احافظ على المركز الاجتماعي اللي انا فيه عشان يبقى يشار إلي بالبنان الناس كلها تقعد تشاور عليها انا فلان عشان انا بقى الدكتور فلان الفلاني. الشرف. النبي قال ليه صلى الله عليه وسلم ماذق باني جائعان صوروا كده اتنين ديبة مجوعينهم ماذق باني جائعان ارسل في غنم ومع فتحنا ليهم حظيرة اغنام وهم جعنين حيخص يعملوا ايه يخلصوا عليهم كلهم صح وحيفتكوا بهم تماما ارسل في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال شدة حرصك على المال زي الديدة يخش قلبك ياكل كل حاجة من الإيمان والثانيه والشرف وان هو يبقى ايه فلان الفلاني تاخد الايمان من قلبك ادلك انا بقى على طهاره القلب من الموضوع ده كلنا فينا الحته دي ان انت تبقى, عايز تبقى انت الافضل عايز تبقى انت الاحسن عايز تبقى انت المتميز أقول لك انا بقى على التميز الحقيقي التميز الحقيقي انك يبسط لك القبول في الأرض فغض عن الناس تحبك وده يحصل إمتى لما ربنا يحبك فينادي لجبريل أني أحب فلانا فينادي جبريل في الملائكة أن الله يحب فلان ثم يبسط له القبول في الأرض هو ده المتميز اللي الناس كلها بتحبه عشان كده بعض الملوك رأى أحد العلماء فقال هذا هو الملك الحقيقي ده الناس كلها بتحبه لله لله القلوب كلها بتكتمع على حب اهل الله سبحانه وتعالى التميز الحقيقي انك تبقى افضل واحد والنبي قال ان افضل واحد اللي قلبه طاهر اللي بنتكلم عليه النهاردة قال صلى الله عليه وسلم افضل الناس احسن واحدهم اكرم الناس عند الله مين ده بقى كل مخموم القلب صدوق اللسان مرة مسافنا ومرة مخموم ايه ده قالوا صدوق اللسان نعرفه عارفين اللي, اللي لسانه بينطق بالصدق بس اما ايه مخموم القلب قال هو التقي النقي النقي يعني. قلبه طاهره طاهر من ايه يا رسول الله لا اسم فيه ما فيش اثر في قلبه لا بغي من الظالم لا غل لا حسد سليم الصدر هو ده افضل الناس فاللي عايز الشرف الشرف هنا هو تظهر قلبك من النفاق وانا عايز اقول حاجتين في النفاق ممكن بيدخلوهم في قلبك اوي انك تكون عهدت ربنا على حاجة وبعد كده نقضت العهد ربنا قال ومنهم من عهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه حصل الكلام ده يا شباب قبل كده خدت عهد بينك وبين نفسك تبتل ربنا في ليله من الليالي رمضان اللي فات العمرة اللي فاتت الليلة اللي حطل فيها كذا وكذا ورفعت إيه قلت له خلاص يا رب تبت يا رب ومش هعمل كده تاني وشوية ورح تراجع تاني في الزم تبقى مشكلة قوي لو انك بتخدع ربنا وان الكلام ده ما كانش تطلع من قلبك دي ايه قافة قوي تدخل النفاق في قلبك الحاجة التانية الاغاني طبعا طهر قلبك من سماع الأغاني قلنا ابن مسعود فاكرين في جلسة مع صحابي ابن مسعود كان بيقول إيه؟ الغناء ينبت في القلب النفاق الضحاق كان يقول الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب عمر بن عبد العزيز كتب مرة لمؤدب ولده اللي كان بيعلم أولاده قال لهم إيه ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي. التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغني عن الصفات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء قل لي أنت متشدد أوي الأغاني كده ضيرت هلنا كلها كده على طول دخلتنا في النفاق طب أنا بس أقول لكم مثال واحد لو تصوروا كده مشيخ شيخ دي كلهم وابن مسعود موجود وعمر بن عبد العزيز موجود تسمع مين يعني ابن مسعود قاعد ودول العلماء برضه ودول الصحابي اللي كان قاعد مع النبي اللي اتعلم من النبي يعني انا لو كنت متعلم على شيخ من المشايخ الكبار قوي تبتدي تقعد تقول لي ده تلميذ الشيخ فلان صح ده بقى يبقى تلميذ مين تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الاغاني بتدخل النفاق هات بقى اي شيخ من مشايخنا في الدنيا دي كلها يقول كلام بعد كلام الصحابي مين اللي يتقدم؟ كلام الصحابي ولا كلام أي حد ثاني؟ من الآفر من غير ما نقعد نخص في جدل دلوقتي لأ والنصوص بتقول والوضع والناس قالت وناس عادت بعض المشايخ بيقولوا وبعض المشاعات ايه مين اللي يقدم قوله؟ بس النهاردة قدي سؤال من الأسئلة اللي انتو تجاوبوا عليها بينكم و بين نفسكم والله حصلت كده القصة دي قصة واقعية منشورة وموجوده بنت بتقول ان كان سبب توبتها بتقول انا كنت مدمنة اغاني انا كنت نام الوقما لازم يبقى فوداني ما نمشي الا على الالحان الجميلة وعلى الموسيقى ودلوقتي الFM والكلام ده نشتغل عليه ما بنامشي الا كده طول والله هذا ما حدث كان يأتيني حلم غريب ويتكرر هذا الحلم علي كلما نمت كان يخرج من اذني دود أسود أكرمكم الله وعفاكم طول كل ما نام ألاقي الكلام ده لغاية ما بقيت اصحى كبوس افوق ايه ده إلى أن من الله علي ورحت لوحدة صالحة وقلت لها لي الحلم باللي أنا كنت بعمله من. من ساعتها قررت إن أنا ما اسمعش ده ودايما تبقى حاجة بسيطة قوي أنا شوف حصل القران القرآن هات لي واحد حفظ قرآن صح قوي ويكون يعني إيه؟ عامل بالقرآن ما تجيب ليش واحد من يعني أنا بتكلم على واحد فعلا عايز قرآن وخليه يسمع أغاني ما يطقش لا يجتمع قرآن الشيطان وقرآن الرحمن في قلب واحد بس بعيد برضو عن الاختلافات والمساكل والكلام حط في القلب ده خليه يسمع قرآن ويضمن قرآن ويعيش في القرآن وبعد كده خليه يقعد يسمع أغاني إما أذهبتش ما في قلبه من القرآن يبقى ليك الكلام إذن طهر قلبك من رقية النفاق من هذه الأغاني طهر قلبك من أثر لقمة الحرام الحديث اللي هو قال إن في الجسد مضغه إذا صلح أول ايه الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات كأنه عايز يقول إن أكلة الحرام بتاثر في القلب بتأثر القلب فطهر قلبك من هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول من اقتطع مال امرئ كلم حرامه بيمين كاذبه خد فلوس واحد بالحلفنات والله العظيم ده خد مني ده مش عارف ايه اوي وهو بيروح سلعته المهم خد الفلوس بغير وجه حق نكتت في قلبه نكته سوداء لا يغيرها شيء الى يوم القيامه يانهار بيض ده لازم يزول توبه ثقيله لأوي اللي ياكل من حرام ده اياك والربا إياك. الربا النبي قال درهم جنيه ربا يدخل في مالك أشد عند الله من ست وثلاثين ثانية وقال إن أدنى الربا كأن يقع الرجل على أمه قال جنيه ربا يعمل ايه اياك والغش النبي قال من غشنا فليس منا يتبرأ منك النبي صلى الله عليه وسلم لو غشيت واحد اياك إنك تأكل أموال الناس بالباطل بالفهلوة والشغل ويعني إيه يعني, يعني والتجارة كلها كده ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون عارفين القصة السيدنا ابو بكر لما جاءه غلامه ادالوا شوية طعام فاكلوا وبعد كده سألوا ايه دا كان من ايه قال له كان من كذا كذا كذا كان في شبثة رحطت ايده فيه جوفه واخذ يتقيأ ويقول سمعت رسول الله يقول كل جسد نبت من صح فالنار اولى به طهر قلبك من الكلمة اللي تغضب ربك إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بيها في النار سبعين طريفا سفيان الثوري بيقول منعت عن قيام الليل ثمانين يوما ثمانين يوم مش عارف قيم الليل وذلك بكلمة قلتها مررت على رجل فقلت أنت مرائي في نفسه له ايه ده التامي كده ليه فيظهر مرائي قال فحرمت بسببها القيام ثمانين ليلة وسفيان الثوري مش عارف يتصرف. العلم ده كله ما بقاش بص العقوبة لما تيجي تعمل ايه كلمة تودك فين قلبك من اثر النظر الحرام كان العلاء بن زياد يقول لا تدبع نظر كرداء امرأة رداء امرأة رداء امرأة <تصفيق> يعني الفستان متعلق <تصفيق> الغسيل بس كده موجود الفترينة يعني وانت معدي ولا حاجه شفت اي حاجه كده بس مش حاجة ثانية. لا تتبع نظرك رداء امراه فان النظره تجعل في القلب الشهوه وانت ضعيف طب القلب بقى فيه شهوه طلعها بقى يا حلو هتعرف تطلعها هتلاقي نفسك وقعت في الذنوب اللي بعديها واللي بعديها وفي الاخر مالكش حلالك عشان كده النبي كان بيقول اذا راى احدكم امراه فليرجع وليجامع زوجه فان البضع واحد ارجع وشوف حلالك علشان الشهوة دي لو دخلت عامله زي الورم السرطاني تخش وتتشعب وبعد كده تضيع كل الإيمان اللي في قلبك طهر قلبك من هذه الآثار للذنوب الرشدة في كلمات كيف أطهر قلبي واحد إدمان الاستغفار قلناها كثير بس المرضي لازم اتكت عليها بقى للصبح عشان النبي قال ان العبد اذا اخطا خطيئه نكتت في قلبه نكته سوداء قلنا الكلام ده بعدين قال ايه فان هو نزع خدتوا لكم النزع دي يفك الاول عن الذنب بعدين واستغفر وتاب صقل قلبه عارف يعني صقل قلبه اتحفظ يبقى اتغطى الفتن ما تخشش بقى تاني خلاص يبقى ادمان الاستغفار عشان كده النبي كان بيقول ما من القلوب الا وعليها سحابة ما فيش قلب إلا وعليه سحابة كسحابة القمر كل الألوب بتيجي عليها اللحظة دي حتى القلب المؤمن بس الفرق بقى كان هو بيعمل ايه بيقول انه لا يغان على قلبي بحس كده ان في حاجة زي الحجاب على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم مئة مرة حديث صحيح مسلم استغفر مئة مرة النبي اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبقى احنا نعمل ايه ادمن الاستغفار ثاني حاجة اشغل القلب بالذكر عايزين نعمل يا شباب دلوقتي تجربة عملية خلال الأسبوع ده عايز تفعل ورد استغفار ما مثلا مثلاً ألف مرة في اليوم وانت ناس كده عطول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بص بس أنا دائماً أقولها بتحفظ كده تلاقي واحد يأخذ نفس وكده تحس إن النقطة طلعت ايه؟ السوداء ايه؟ استغفر, الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله مع نفسك كده تحس إن أنت بدأت تطلع تطلع تطلع الغيت من القلب يبتدي يروء استغفار كده بعدها على طول تذكر بالذات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشركيش كان بيقولها على طول يصلي على الحبيب قلبك يطيب هو صح هذا هو تمام قلبك يطيب صح بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم القلب بقى ايه يبتدي يفوق كده سائر بقى الاذكار تسبيح تحميد وهكذا ده يكون سبب عظيم جدا الى انه يطهر قلبك اعظم بقى مطهرات القلوب استغفار قلنا تلاتة القرآن عايز تطلع من قلبك النفاق عايز تطلع من قلبك امراض القلوب كلها اللي هنقعد نحكي فيها دي عايز قلبك يزول عنه القسوة مفيش زي القرآن احنا لسه ايلين ان القلب يا جماعة صح بصوا النبي عليه عارفين الحديث اللي قلنا قبل كده والنبي وصنا ان احنا نحفظه اللهم اين عبدك ابن عبدك ابن امتك وبعدها في الاخر بيقول ايه اجعل القرآن ربيع قلبي يعني نهر ينزل على قلبي يطهره هو ده عايزين الدعوة دي بقى النهاردة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ينزل الميه دي على القلب تطلع كل الرواسب اللي بيشتكي من رواسب الجاهلية نزل عليه قرآن كثير طب قول لي درامج عمدية قول لي نعمل ايه عايزين نزود بقى الورد عايزك سماع قراءة مقراءة تحافظ عليها عشان تتقن التجويد عايزة كل يوم تقف على آية وتحفظها آية انا بتكلم على واحد دلوقتي مش فاضي اللي فاضي بقى تحفظ صفحة كل يوم وتركز والله هتحفظها ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكب حاجة ربنا ميسرها؟ يبقى انت بتصعبها على نفسك ليه فهمتم يا شباب يبقى انتوا عليكم كل يوم حفظ صفحة وامسك معهم بقى كده تفسير بسيط قوي تفسير مختصر ابن كثير تفسير السعادة تفسير زي مثلا ايسر التفسير زبدة التفاسير حاجات اللي هي الخفيفة القران اللي بيبقى عليه معاني القرآن كده اعرف بس الكلمه دي معناها ايه ابتدي كل يوم افهم كلمه افهم ايه واعيش بقى في المعاني اه والله صدق أنا ده انا ده والله وابتدي أردد الآية مرة واثنين وثلاثة وانا ماشي بقى كده ادندن بيها وابتدي اعيشها واصلي بيها بالليل القران يشغل قلبي يطلع بقى كل المشاكل ده يبقى كده القران ربيع قلبي ماشي المطهر الرابع الدعاء نتواصل ببعض الأدعية اللي النبي كان بيقول فيها بالذات طهر قلب الناس تبقى تحفظ الكلام ده أو بقى لما تنزل على النت تبقوا تسمعوها عشان تبقوا ايه تحفظوا وتكتبوا الأدعية دي أول دعاء تدعي تقول اللي احنا قلنا عليه اللهم اغسلني قولوا أمين اللهم اغسلني من خطايايا بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من خطايايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واثلل ثقيمة قلبي طلع يا رب من قلبي القذرات ذي ادعي يقول اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وكان النبي يستعيذ من شر القلب فيقول اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي الدعاء ده يجيب المفعول ويطهر قلبك من المشاكل اللي احنا عدنا نكلم فيها بشرط انك تجمع قلبك خلال الدعاء انت دلوقتي وانت قاعد بتدعي في المسجد كده ممكن يكون قلبك لسه سمع الموعظه والكلام فايجي ما تدعيش وقلبك مش حاضر راش يا رب لي يا رب اهديني يا رب بدي والكلام بقى كده على سنك خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يستجيب لعبد دعا دعاء عن ظهر قلب غافل طهر قلبك بشدة التضرع ودي حقفل عليها علشان هي دي اللي هتبقى مفتاح ده السنة ربنا قال آية عايزكم تنفذوها بقى المرة دي وهو ده سادس حاجة نطهر بها قلوبنا قال ايه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم قطع قلبك بالتضرع تعرف عمل دي؟ اصرخ له تعرف تصرخ له والله صرخ له قل له يا رب يا رب من جوا من جواك قوي وانت جامع عليها قلبك قوي يا رب يا رب طاهر قلبي يا رب يا رب افتح لي أبواب رحمتك يا رب طاهر قلبي واغسلني من أثر الخطايا يا رب ماليش غيرك ماليش غيرك يا سيدي ويا مولاي تعدت من الذنوب، بقى تعبت بقى يا رب من السكه اللي انبعداني عنك دي يا رب امت بقى توب يا رب توب علي بقى يا رب فاذا خرجت من قلبك ستفتح لها ابواب السماء وحينها ستتغير اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا يا حي يا قيوم أحيا رب قلوبنا يا حي يا قيوم أحيا رب قلوبنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم